بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس تقوم بكم الذي خلقكم من نفس واحدة إِلَى منها وَهِيَ Oh. Um. لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد Oh me. dinner <laughs> One day. وكان أم الله وكفى بجهنم سيرا إِنَّ الذين كفروا بِآ ولهديناهم صراطا مستقيما الذين al la zien a bye oh. value ...en Oh, uh إذ وخلو حذركم TV 117. وأحضرت الأنفس الشح 118. وإن تحسنوا وتستقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أَن تعدلوا بين النساء 119. تُصْلِحُوا تصلحوا فَإِنَّ اللَّهَ الله كان أفورا رحيما وإن وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الْأَرْضِ وَلَقَدْ وصل صين الذين أوتوا الكتاب من قبلكم واعتقم أن تذكر الله وإن تكفر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 mm -hmm. Meu وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما وكفى بلاه شهيدا إِنَّ الذين كفروا وصدوا God.